اسريا على موقع دي جي جي كيو دوت كوم ما <تصفيق> نو بنشرب ب وننام هند ونلعب حبه مع الخصا كلامكم فين ومن عايز يت خلاص هتمشي معنا اجراء يا اصحاب ثلاث ورقه عايشين على الحكايه يا اصحاب ثلاث ورقه عايشين على الحكايه بتندب مين يا لا مجنون هنا محاربين وسلاح مسنون عن خايمين عامل كازيون ما ده حرتون اكشف عشان تعبان ما تجيش مع التلفان اكشف عشان تعبان ما تجيش مع التلفان ده احنا دوله جوا ده كل اصحابي دوله تعاونا ما تركز ده محاولة من We are loaded. Mama, they love us. We are safe. They are from the men. The guys are I'm sick, I'm tired, I'm tired, I'm tired, I'm tired, I'm tired, I'm tired, I'm tired, خلاص tired, I'm tired, I'm tired, I'm tired, I'm tired, I'm tired, خطير عامل سفاح عيال مواتين وانا المفتاح سببك بيه عامل اكتساح تسلك لي من غشيم رجاله بس حريم لي غشيم رجاله بس حريم دا تاوله ما تركز ده خير من فيكم يجي نجوله احنا حمله امال يا عمنا ومقامنا كبر من قد الرجولة بتجري في دمنا ده دهوله والكل بيحبنا شرين على موقع دي جي كيمو